أم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فرب